بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لنور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما